ربنا جعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل خيمة قلوبنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا به قاعدين واحفظنا به راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائن ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك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 وقلوبنا، وآبائنا، وذرياتنا، وأزواجنا، وإخواننا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتممها علينا، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء